الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الأمدياء المستدين والسلام الله على أوليائهم وأصحابهم الطيبين سيدنا عبد الحسن عطرًا. ولا غير واما جئت اعتذر ففيك تفترض الاراء والفكر ماذا اقول في ذكرى علي يقول في حقه زميله وصديقه الخليفه عمر بن الخطاب يقول لو ان البحر مداد والرياض اقلام والانس كتاب والجن حساب ما احصوا فضائده يا ابا الحسن وكان الخليفة ابو بكر ينظر كثيرا في وجه علي وحينما سئل عن ذلك قال سمعت رسول الله يقول النظر الى وجه علي عباده هذا الرجل اذا اردنا ان نتكلم عنه فسوف لا نتمكن الا ان نسترث غرفة من بحار فغلف ولكن المناسبة مناسبة ليلة الغدير تخصف لنا حقلا أحاول أن أوبحه وأن أذكر أسناده وأن أفسر معانيه بصورة موجبة أما وقعت الغدير فكانت حين رجوع النبي صلوات الله وسلامه عليه من حجة الوداع في أواسط السنة العاشرة من الهجرة حينما وصلت إلى غدير خم من الجحفة والجحفة مكان تتشعب فيها طرق الحجاج من مختلف الأقطار في الجفة كان الحجاج مجتمعين وكانت يوم الخميس الثامن عشر من شهر ذي الحجة وكان معه جموع من المسلمين حددوه بعض أكابر المؤرخين بما يزيد على مئة ألف شخص قام فيهم خطيبة وقال الحمد لله نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الذي لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ايها الناس اني اوشك ان ادعى فأجيب واني مسؤول وانتم مسؤولون فماذا أنتم طائلون قالوا نشهد انك بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيرا قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن الساعة خاتية لا ريب فيها وأن الله يأعط من في الكبور قالوا بلى يا رسول الله قال اللهم اشهد ثم قال انظروا كيف تخلفوني في الثقلين فنادى مناد وما الثقلان يا رسول الله قال الثقل الاكبر كتاب الله له طرف متصل الى الله وطرف بايديكم فتمسكوا به لا تضلوا والاخر الاصغر عثرتي وان اللطيف الخبير نباني انهما لن يفترسا حتى يردا علي الحوض فسالت ذلك لهما ربي فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ثم اخذ بيد علي فرفعها حتى رؤي بياض اتيهما وعرفه القوم أجمعون فقال أيها الناس من اولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم قالوا الله ورسوله أعلم قال إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه يقولها ثلاث مرات وفي لغة الامام احمد بن حنبل في المثنة اربع مرات ثم قال اللهم والي من ولاه وعاد من عداه واحب من احبه وابغض من ابغضه وانصر من نطره واخذل من خذله وادر الحق معه حيث موتار الا فليبلغ الشاهد الغائب فنزل قبل تفرقهم الايه الكريمة اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر على اكمال الدين وإتمام النعمة ورطة الرب هذه هي نفس الرابعة نقلتها عن بعض الكتب المعتبره وهو كتاب مسنى للإمام أحمد بن محمد اما سند الحديث فاستعرضه بالصورة موجزه ذكر واضعة الغدير من المؤرخين اربع وعشرين شخصا من كبار المؤرخين منهم ابن قطيبة والطبري والبلاذري وابن عساكر وابن الأثير وابن خلجون وابن خلكان والعسقلاني والسلوطي ومن المحدثين ذكر الواقع 27 شخصا منهم الامام الشافعي والامام احمد بن حنبل وابن ناجح والترمذي والنسائي والحاكم والقبطلاني وصاحب كنز العمّة ومن ائمه المفسرين ذكر الواقع 11 شخصا منهم الطبري والثعلبي والقرطبي والفقر الرازي والنيسابوري والالوسي والصيوطي ومن أئمة المتكلمين ذكر الواقعة احدى عشر شخصا منهم الباطلاني والهرجاني والبيضاوي والتفتزاني والخشي ومن ائمة اللغة ذكر الواقعة ابن دريد في الجمهرة وابن الاسير في النهاية والحمل في موجم البلدان وغيرهم اما رواط الحديث من الاصحاب فالمائه وسته صحابي منهم الخليفتين ابو بكر وعمر ومنهم السيدتين عائشه وفاطمه ومنهم الصحابي ابو هريره ومن التابعين نفل الواقع اربعا وثمانون رجلا ومن علماء القرن الثاني ستا وخمسون والقرن الثالث اثنان وتسعون ومن القرن الرابع ثلاثا واربعون ومن القرن الخامس ثلاثا وعشرون ومن القرن السادس عشرون ومن علماء القرن السابع عشرون ومن علماء القرن الثامن ثمانيه ومن علماء القرن التاسع خمسه عشر ومن علماء القرن العاشر اربعه عشر ومن علماء القرن الحادي عشر إحدى عشر، ومن علماء القرن الثاني عشر اثنى عشر، ومن علماء القرن الثالث عشر إحدى عشر، ومن علماء القرن الرابع عشر ثمانيه منهم نقل الحديث على تفاصيله فلا مجال هناك للتشكيك في صحه السنة. أما المؤلفون في هذا الحقل فهناك ثمانيه وعشرين كتابا في هذا الحديث منهم الطبري والامباري والشيباني والدار والكراجكي والسيد حامد حسين الهندي والسيد عبد الحسين شرف الدين والشيخ الاميني المعاصر اما المدعون للتواصل الحديث فهم جماعه منهم التفسيرات هذه خلاصة للاسناد التي تروي حديث الغدير ذكرتها للاخوان وللتفجير اما تفسير الغدير ومعنى الولايه التي استذاب عليها رسول الله في هذا اليوم فهلخص في بيان مقدمه الدين ايها الاخوان يختلف عن التعليم الدين ليس كالتعليم يعلمه النبي للشعب ولقومه بل الدين عبارة عن تربية الناس تغيير مصادمهم تغيير ايمانهم تغيير عقلياتهم تغيير عاداتهم وتغيير اعمالهم بعبارة مختصرة الدين محاولة للصنع الانسان من جديد تبركة الانسان الانسان الجاهلي كان يختلف عن الإنسان الذي يريد النبي محمد أن يسمعه في الأفكار في العقائد، في الإيمان في العادات، وفي الأعمال فلكي يتمكن من تغيير هذا الإنسان وصنعه من جديد حاول أن يربيه ولهذا تجد في حياة النبي وفي حياة كل نبي انه لا يحاول النبي ان يحضر يوما في المسجد فيأخذ الكتاب ويقرأ للناس فيقول هذا واجب وهذا حرام وهذا مستحب وهذا يجوز وهذا لا يجوز ابدا بالعكس هناك محاولة لتربية الناس اذكر مثلا مسألة الخمر في الإسلام الإسلام حرم الخمر ولكن ما حرمه دفعة واحدة وفي ساعة واحدة وكان هذا ممكنا أن يعلن عن تحريمه ساعة واحدة ولكن الخمر عادة في نفوس الناس منعه يجعل خلا في نفوس المعتادين فلكي يتمكن الناس من تركه بحاجة إلى توجيه وتربيه. ولهذا نجد أن الإسلام ما حرم الخمر في أيام مكه حتى هاجر النبي وما حرم الخمر في السنة الأولى والثانية ما أباهه ولكن ما حرمه حتى حدث حادثه خلاصة الحادث ان بعض كبار السحابة كانوا مجتمعين في بيت عطبان ابن مالك هناك شربوا الخمر وسكروا وحصل بينهم نزاع واشتد النزاع النزاع الذي حصل كان بين كبار رؤساء القبائل ما احتشد انصار كل رئيس الى شيخه فحصل ما لا يبشر بالخير وخاف من وقوع الفتنة والكيان الامه في الاسلام لا يزال ضعيفا، فحصل استياء شديد في نفوس الناس بالنسبة الى هذه الوافعة التي كانت تهدد اعادة الاوصية والخزرجية والمنازعات الطبلية فكانت تهدد كيان الاسلام ولهذا حصل استياء شديد والكل يعلمون ان من هذا النزاع السكر والخمر استعدت النفوس لقبول حكم في هذا الحق فنزلت المرحلة الاولى من تحريم الخمر انما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوه والبضاء في الخمر والميسر فهل انتم منتهون ولد اعترب من الله ليس الا فبدأ الناس يتساءلون عن الحكم شهر وشهرين واكثر من ذلك نزلت المرحلة الثانية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكثر من نفعهما بعد ذلك وقع واقعه أخرى أحد الصحابه كان سكرانا فصلى بالناس جماعة أمهم وكان يقرأ قل يا أيها الكافرون الصورة التي تقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد لكم دينكم لكم دينكم وليدين فقرأ الإمام السكران قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما عبد إلى آخر الصورة بحذف كلمة لا من جميع الآياب فحصل من جراء هذه الواقع اكسياء شديد نزلت الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا منعهم من شرب الخمر قبل أوقات الصلاة خمس مرات في النهار حتى تايت السنه السادسة فنزلت آية التهريم إنما الخمر والميسر والأنصار والأذلام ركث من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وهكذا تجدون أن كل حكم في الإسلام يبدأ بالتدريج لاجل إقناع الناس وتربيه الناس وهذا الأسلوب ظاهر في دعوة النبي تماما ولهذا نزلت الآيات القرآنية في خلال 23 وعشرين سنه بالتدريج هذه المقدمه تثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول بامر من الله ان يرب الناس ويفبركهم ان يصلح معتقداتهم وثقافتهم واخلاقهم واعمالهم لاجل ذلك يجب خلق مجتمع صالح لأن الإنسان متأثر بالمجتمع. ولو كان المجتمع المجتمع القبلي الجاهلي لا يمكن صنع الناس في هذا المجتمع حاول النبي أن يخلق مجتمعا صالحا ولأجل خلق مجتمع صالح حاول النبي أن يستلم الحكم فأسبح حاكما في المدينه والقرآن الكريم يعطي هذه السلطة للنبي الكريم بقوله النبي أولى من المؤمن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذه السلطة غير سلطة الرسالة سلطة الرسالة سلطة تبليغ الأحكام سلطة السلطة الثانية هي سلطة الولاية يعني سلطة تربيه الناس وتنظيم الناس وخلق مجتمع للناس وتأديد الناس حتى يكون إرادة الحاكم هي المسيكرة على إرادة الناس لا إرادة الناس الولايه بهذا المعنى فوضت من الله صلى الله عليه وسلم لأجل تأديد الناس وفرن الناس من جديد هذه السلسة مدتها تسع سنوات ونصف ولا شك ان تسع سنوات ونصف لا يكفي لتربية الناس تربية كاملة لان الانسان كما تعلمون موجود معقد له مفاهيم وعقائد وزوايا في القلب وعادات وافعال واخلاق وعمال بحاجه الى فترة واسعة لكي يتمكن من اصلاح شأنه هنا يأتي معنى الولاية التي انتبلت من النبي الى علي عليه السلام ألفت أولادكم من أنفسكم قالوا بلى قال من كنت مولاه فهذا علي المولاه يعني هو المرشد وهو الذي يجب إفاثته وهو الذي يأخذ مبادرة صنع المجتمع وصنع الأفراد وإتمام بناء الأمة هذا الدور الأساسي الذي فوض للإمام في يوم الغدية هنا سؤال لماذا سلمت السلطة سلطة الولاية إلى عدي دون سواه يجب أن نرجع إلى شخصية الإمام أما حينما نريد أن نبحث عن شخصيه الإمام هذا البحث الذي اريد واحاول ان اختصره نجد ان علي هو الشخصيه الاسلاميه التي كانت كرديه محمد وتلميذه فقط يمكن تعلمون ان في سنه من السنين حصل في مكة قحط غلاء معيشه وابو طالب كان شيخا جليلا كريما وكان ضعيف المادة والمال أرحامه واخوته جاءوا عنده وكل منهم اخذ ابنا من ابنائه لكي يساعدوه على ادارة شؤون حياته فعباس مثلا اخذ طالب ابنه الكبير والنبي محمد قبل الإكلام أخذ من أبي طالب ابنه الصغير وهو علي حينئذ كان عمره علي ست سنوات دخل علي في بيت محمد وكان عمره ست سنوات هذا قبل بعثه الرسول بسنتين ست سنوات تعلمون أنه مبدأ التربية الأساسية للتغفير الطفل التربية الأساسية عند الطفل تبدأ بعد مرور ست سنوات من الطفل قبل ذلك وضع النواقل التربية دخل عليه في هذا العمر اول عمر لتقاط التربية السخيحة في بيت النبي لا شك أن النبي محمد قبل البعثة ايضا ما كان رجلا عاديا يعني ما كان رجلا مثل سائر الرجال الى ليلة البعثة ودفعة واحدة اصبح نبيا حتما قبل مرحلة النبوة كان يمر على النبي ايام واوقات وتفكير وعبادة ورياضه كيف لا وهو كان يدخل بعد ما كان عمره 25 سنة كان يدخل في غار حراق ويعبد الله ويفكر في وضع امته ويحاول تصفية نفسه حتى بلغ صفاء نفسه القمة فهينئذ نزل الوحي فإذا قبل نزول الوحي كان بيت النبي بيت العبادة بيت التكتير بيت الرياضة الرهوحية ولا شك ان هذه الألوان من العبادة كان عكس على البيت وعلي كان يعيش في هذا البيت بعث النبي نبي واسلم علي وكان مع النبي ليلا ونهارا في الحرب وفي السلم في البيت وفي السفر في السراء وفي الضراء ولهذا عاش مع النبي وكسب من النبي الكثير الكثير من التعاليم والعلوم حتى بلغ مقامه الى درجة يقول فيه النبي انا مدينة العلم وعلي ضابها هذا مقام عظيم يثبت تأثر الامام بالنبي واخذه لتعاليمه شخصيته شخصية مشابهة لشخصية النبي لا شك ان التلميذ الامين الذي يحاول تطبيق نفسه حد توصيفه هو يقول كنت من رسول الله كالفصيل من امه يحذو حذوه كان يحاول ان يعيش مثل النبي ويكون تلميذا صادقا امينا بكل معنى الكلمة واذا لاحظنا حياة علي نجد مشابهات كثيرة في حياتهم من باب المثل حينما آخر بين المهاجرين والانصار آخر بينه وبين علي عمره عمر الرسول 63 سنة في الحديث يقول الرسول علي مني وأنا منه في حديث آخر أنا وعلي من شجرة واحدة في افعالهم واخلاقهم تجد هذا التشابه بصورة واضحة مثلا في حقل العدالة تجد النبي صلى الله عليه وسلم في اخر يوم من حياته يأتي الى المسجد ويصعد المنبر ويقول ايها الناس من جلدت له ظهرا فهذا ظهري ومن اخذت منه مالا فهذا مالي ولا يخافن احدكم أحدكم الشحناء فإنها ليست من شأني قام رجل وقال يا رسول الله لي عليك حق يوم الأخض كنت ماسكا بخشبه وتصف الناس وتصف الناس للحرب فضرتني على بثني وأريد أن انتقم منه فقال ادنه يا رجل فلما دنى منه قال له يا رسول الله حينما ضربتني على بطني ما كنت لابسا ثميثا بل كان بطني عارية فاكشف عن بطنك حتى أصفت منك كما ضربتني على بطني فكشف عن بطنه الرسول ثم ألقى الرجل بنفسه على أرجل الرسول يقبلها ويعتذر ويقول يا رسول الله كنت أحب أن أؤكد لمن يستمع ومن يشاهد أنك تقول وتعيش ما تقول ليس هنا شكلا ولا رياء ولا تضاغرا بأخذ الحق ومطاربة الحق هذه العدالة العجيبة التي نجدها في حياة الرسول نسمى في كلمات علي مثلها يقول عليهم والله والله لئن ابيت على حسك السودان مسهدا واجر في الاهلال مصفدا احب الي من ان القى الله يوم الاطيامة ظالما لبعض حقوق العباد او راكبا لشيء من الحطاب في الشجاعة نجد الشبه الكثير بينه وبين رسول الله هناك من يعرف شيئا كثيرا عن شجاعة علي وأنه كان يقول لا أبالي أوقعت على الموت أو الموت وقع علي. ولكنهم يجب أن يسمعوا كلام الإمام حينما يقول هو علي يقول كنا إذا اشتد البأس وحمي الوقيس نلوذ برسول الله في الخلق والسخاء نجد مقامه مقام النبي والشبه الكافي بين حياتيهما واضح في باب الشجاعة منقول قصة طريفه اذكرها لكم حينما كان الامام في واقعة السفين طبعا الحرب كانت بينه وبين معاويه علي دعا معاوية للمبارسة قائلا اذهب للمبارسة حتى يستريح الناس لماذا يأكل الناس ضعبهم بعضا نحن نحارب ونخاصم نترك الناس نبارز بعضنا لبعض واترك الناس ليفتقروا حينما دعا عليكم معاويه الى المبارزه قال عمرو بن العاص يا معاويه لقد انفقت علي فقال له معاويه يا عمرو ما غششتني منذ نسحتني إلا هذا اليوم أتأمرني بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق اراك كمعت في إمارة الشام من بعد حينما قتل علي عمرو بن عبدوت جاءت اخته فحينما عرفت بأن عليا هو قاتل عمرو بن عبدوود ما بكت وما أظهرت العجل والأسف على أسف أن قاتل عمر هو علي وهذا لا عيدة في أن يكون الشف مكتولا بيده في قبائل العرب يوم ما كان معاضيا يداعب عبد الله بن زبير عبد الله بن زبير وهو من أشجع شجعة من العرب. قال عبدالله الزبير لمعاويه يا معاويه ما الذي تنكره من شجاعتي فقد وقفت في الصف إذا علي وهذا كان يعتبر أكبر مقام له قال معاويه يا عبد الله لو وقفت لا جرم أنه قتلك وأباك بيسر يديه اليمنى فارغة يسلب من يقتله بها شجاعة علي لا تحتاج إلى البحث في هذه كانت نسخة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما السخاء فنجد في حياته سفة كثيرة أذكر منها ما ورد في سورة هالأتاب ويدعمون الطعام على قطره مسكينا ويتيما يقول محقن ابن ابي محقن الضبي حينما جاء عند معاوية قال يا معاوية جئتك من عند ابخل الناس قال معاوية ليحك اتقول ان ابي الحسن انه ابخل الناس والله لو ملك بيتين بيتا من الكبر وبيت من الكفن لانفد كفره قبل كفنه وهكذا نجد في أخلاق علي شبها كثيرا بأخلاق رسول الله كان يعيش معه ويأخذ تربيته فأصبح ليزا تبقى الأرض ممثلا للدين الكامل إلى درجة عبر عنه القرآن الكريم بنفس النبي وأنفسنا وأنفسكم مفسرا باتفاة المفسرين في حق عليه على الاشتراك ولهذا كلف الجمال على ان يكون وليا ويربي ويحكم في الناس وها انا اذكر بعض كلماته الموجزة تثبت طريقته في الحكر واسلوبه في تدريب الناس وفارحية الناس كان حاكما مؤمنا بما يأمر يقول المؤرخون في حقه انه ما نهى الناس عن امر الا وقد انتهى قبله، وما طلب اليهم القيام بامر الا سبقهم عليه هو كان اول من يطبق القانون كان يقول ااقنع من نفسي ننتبه الى الشعور بالمسؤوليه مجرد ان يكون الشخص حاكما لا يكفي الحاكم هو من يتحمل مسؤوليه اداره شعبه ااقنع من نفسي ان يقال امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر او اكون لهم اسوه في جشوبة العيش الله ما خلقت ليشغلني اكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها اذي المرسلة شغلها تقممها تتكرش من اعلاقها وتلهو عما يراد بها ويقول في كلام اخر ولو شئت لا الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القسم ولكن هيات ان يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الاطعمه ولعل بالحجاز او الينامة من لا تمع له في القرص ولا عهد له بالشبه هذه النوع من المسؤوليات التي يجدها الإنسان في حياة الإمام مما يجعل التحشف في النفوذ والإتمئنان في سيرة الفقار فالحاكم السحيح هو الذي يكون أسوة لشعبه الشخص الذي لا يأكل لماذا لا يأكل أليس الله خلق الصيبات للإنسان نعم خلق الطيب للإنسان لكن للإنسان العادي الإنسان الحاكم هو الذي يعيش كأضعف محكومي كأضعف شعبه ولهذا حينما كان حاكما ما كان يسبل أن يسبع ولعل بالحجاز أو اليمام من لا تمع له بالقرب ولا أحس له هو يتحمل مسؤوليات شعبه ولا يفرق بين شعبه لا يفلسف في مساواه ابناء شعبه في رسالته المعروفة إلى واريه يقول في وجوب رعاية الخلق يقول إن الخلق إما أخ لك في الدين أو نطير لك في الخلق مهما كان الشعب ومن أي فرقة أو مذهب أو دين نظير لك في الخلق إنسان والإنسان هو مقياس تكوين المجتمعات ومبدا خلق المجتمعات القيمة في شعب وفي مواطن بأن يكون إنسانا إذا عطائده تخرجه عن الإنسانية ليس له حق المواطنية أما إذا عطائد الإنسان لا تخرج الإنسان عن الإنسانية فله حق لك لأنه نظير لك في يقول يقول في بعض لا لا يقوم هناك من دم حرام فإن ذلك مما مما يضعفه ويوهنه بل يزيله لا تتصور شخص يتمكن يتمكن هناك ينتصر هناك الدم ويتغلب على الناس من هناك الدم هناك ما في اول يوم كان يوم في مدة من الزمن يجعل القوه والهيبه في نفوس الناس ولكن تفك الدم في العكس يؤدي الى زوال الحكم احد الباحثين ينظر الى كلمة الامام يوم انتخابه خليفه للمسلمين ثم ينظر إلى وصيته يوم وفاته وهو في جراس الموت فيكتشف شيئا عجيبا يجد ان فقرات وصية الامام يوم وفاته تنتبق تماما على خطبته اول يوم سلطانه وخلافته نستفيد من هذا الكلام ان هذا الرجل يجد الكرسي سبيلا للخدمة ووسيلة لأداء الواجب ولهذا يوم خلافته بيوم موته على حد سواء يوم وفاته يحمد الله على أدائه للرسالة ويوم صعوده على الكرسي يطلب من الله أن يساعده على أداء المهمة وهو يقول في كلماته أنه لو لم يكن في هذا اقامه حق أو إبطال باطل لالقيت حفلها على غاربها في تعليماته للحكم ينهى غلاته عن الاحتجاب عن الخلق ويقول في كلمه لهم الاحتجاب عن الشعب يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيشعر عندهم السبير ويعظم الصغير ويكبه الحسن ويحسن القبيح لا يشاب الحق بالباطل وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور وهكذا يذكر اختار التحجم هذا المرض الفاشي في الفكام والمرض الخطير عند الفكام وعند الناس العاديين الحاكم يحتجب عن الخلف يجد ان الاحتجاب اسهل له في حكمه ولكن ما هو نتائج احتجاب الحاكم عن الخلق يشرحها الامام في سوره الواضحه حينما يحتجب عن الخلق يتوارى عن اعين حقائق الامور يشعر الشعب بان الرجل المحتجب عنهم يختلف عنهم لان التحجب يخلق جوا من الهيبه والرهبه حينما لا يستلع على الامور يتردد عليه المتملقون فهناك من يمدحه ويقول انت حكمك صالح والشعب في راحه وليس في الشعب اي مشكل اما الناصح فيحاول ان يذكر للحاكم المعائب الموجوده بين ابناء الشعب والمشاكل التي يعانيها ابناء الشعب وجود المتملق وتطمين المتملق للحاكم وابتعاد الحاكم عن الناس يجعله يتسعد كلام الناصحين الناقدين ويرغب الى كلام المتملقين الكاذبين فيبعد من عنده الناصحين المشتفين الذين ينتخدوه لانه لا يتحمل النصر فيقرب الى نفسه المتملقين كثرة الملأ تخيل الى الحاكم انه بالفعل رسول من الله صاحب رسالة عنصر خاص بين العنافر يمتاز أن جميع العناصر كل لإنكاذ هذا الشعب يحصل عنده هذا الغروب فلا يتحمل النقد أبدا فيفوذ الأمور إلى أفتقائه لأن ميزان الحق والباطل عنده هو مقياس حب الناس له لا مقياس الأمور عنده ميزان كفاءتهم للأمور فالذي يحبه هو يستلم الأمور والذي لا يحبه هو يبتعد عن الأمور وهكذا ينتقل المراكز من يد أصحاب الكفاءات إلى يد أصحاب الكلام المعسول والمتملقين للحكام ويأخار المجتمع لمن الناحية ثانية ابتعاد الناس عن الحاكم يخيل إليهم الصغير كبيرا والكبير صغيرة فيصبح الشعب في حيرة من الامر فاما ان يصبح يؤلف الحاكم فيضعف نفوس الشعب فيبتعد عن النمر ويحاول اخطاء الحقيقة وفي مثل هذه الحاله لا يتمكن الحاكم يحكم، او يصبح يحقد على الحاكم وحق الشعب من اكثر الناس من اكثر الاشياء نجده في حق العدالة يقول والله لانتفرنا المظلوم من ظالمه واقودنا الظالم بخزارته ويقول الزليل عندي عزيز حتى اخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه في مبدأ هو في الحقيقة مبدأ أساسي في قانون الجزاء لا يزال إلى اليوم نجد لأول مرة في كتابه وفي كلماته يقول لا أعاقض على الشخبة ولا أعاقض على الظن في كلام آخر يقول أجور الناس يعني اكثر الناس جورا من عد جوره عدلا في كلام اخر يقول شر الناس من يعين على المظلوم حينما يريد ان يثير الناس حتى يساعد الحق ولا يقف متفرجين امام الظلم والظالم. يقول الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم ويقول الساكت عن الحق شيطان اخرى في حقل العلم يكون كلمة كلمة قيمه انا استعرض هذه الابحاظ لانه اذا بدنا نبحث في كل كلمة تأخذ وقتا كبيرا هذه الكلمة كلمة اساسيه يقول العقل حفظ التجارب يمكن الإخوان يعلمون أن اليوم مبدأ جميع العلوم التجربة وتكرير التجربة واتخاذ القانون من التجارب القانون إدراك الكليات باستلاح المنطقيين نسميه العقل القوة العاقله هذا المبدأ اليوم مبدأ اساسي في تنميه العلوم بالنسبه للحريه لحريه الشعوب له كلمة معروفه يقول لا تكن عبد غيرك لقد جعلك الله حرا ثم يفسر مفهوم الحريه احب ان اوضح لانه كلمة الختام تقريبا هذه الجملة حتى تجد مدى تمو هذه الكلمات اذا تعمقنا فيها هناك كلمة معروفة يقولون ان الحرية تنتهي عند حرية الاخرين الانسان حر يتصرف كما يشاء ولكن حريته محدودة لحرية الاخرين حينما حريته بدأ تتعدى على حقوق الاخرين فقال حريته هناك هذا تكتير شاي متبع الى يومنا هذا مبدع لجميع القوانين المدنية القائمة في العالم لكن انظر الى ذوق الامام في تكتير الحرية يقول من ترك الشهوات كان حرا يقصد ان الحريه لا حد لها ابدا في جملة من الكلمات ان الحريه لا حد لها ابدا ولكن ما هي الحريه الحريه ليس فقط التحرر من الاخرين الحريه ايضا التحرر من النفس الاماره بالسوء كما اني حر اذا تحررت من المستعمر او اذا تحررت من المستثمر الاقتصادي او اذا تحررت من سلطة غاطب او ظالم ايضا انا متحرر اذا تحررت من اهوائي وشهواتي اذا لاحظنا هذا المفهوم نجد انك تتمكن ان تقول ان الحرية لا حد لها لكن الحريه من جميع اشياء مش بس الحريه من الاخرين ليش لانه الحريه التي تتجاوز على حريه الاخرين هذه الحريه نوع من التعدي والتعدي هو عباده للنفس وللاماميه فاذا تحررنا على الاخرين وعن النفس فقط لا تتعارف حريتنا مع حريه الاخرين جهالة من الاحوال اما بالنسبة الى العامل والعمل فيشفين ان ننتبه الى هذه الجملة التي يكون العبادة السبعون جزءا افضلها العمل يعطي للعمل لون العبادة ولون القداسة وقد ذكرت في بعض الليالي الماضية تفاصيل هذه الفكرة ومن اجمل ما ورد في كلام الامام بالنسبه الى الحكام وبالنسبة الى غيرهم احترام الرأي العام ان الرأي العام له حرمه فكرة حديثة من مبتكرات الحياة الديمقراطية الحديثة ولكن نجد في كلام الامام اعترافا بهذه الحقيقة يكون في كلام الله إنما يعرف الصالحون بما يجزي الله على ألف عباده. إنما يعرف الصالحون بما الله على في كلام ثاني يقول قلوب الرعية خزائن راعيها، فما أودع من عدل أو جور وجده فيها. في كلام ثالث يقول. اتقوا ظنون المؤمنين فإن الله سبحانه أجرى الحق على التمثل والحقيقة إذا أردنا أن نبحث في كيفية حكم الإمام وصلاحيته للولاية يجب أن نراجع هذا العهد له رسالة لمالك الأشتر حينما كان حاتما على مطر رسالة مفصلة يذكر الإمام في هذه الرسالة شؤون الحكم وكيفية الحكم وشرائط الحاكم وكيفية عشرته مع الخواص ومع العوام ومع الجيش ومع الوزراء ومع الوزراء الثابتين ومع الأغنياء وفي هذه الرسالة كنوز من المعرفة أتمنى على الإخوان أن يستلعوا عليها تبعا موجودة هذه الرسالة في نهج البلاغة ومسفوعة تبعات خاصة أيضا خلاثة أو غرفة من بحر أضائله علي عليه السلام فكرتها في هذه الليلة في المباركة اسال الله أن يجعل هذا العيد مباركا على الجميع واحب أن أذكر في ختام حديثي ان الولاية يا الاخوان اخوان والفق لعلي ليس معناها الولاية ان الانسان يحب فقط. يسأل احدهم الامام الصادق فيقول سيدي نحن مسمي باسمائكم فهل ينفعنا ذلك يقول الامام له نعم وهل الدين سل الحب؟ ثم يضيف هذه الايه الكريمه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله الحب المجرد وعدم المتابعة لا معنى له عاطفه عابره موجوده بالنسبه الى كل شيء وكل امر اما الحب الصحيح اما الولايه أما الاعتراف بالولايه يعني الاعتراف بأولويته على أنفسنا هكذا كتبنا النبي يقول ألا اولادكم من أنفسكم قال بلى قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه فإذا الموالي علي هو الذي يفضل إرادة علي على إرادته فإذا أراد شيئا وعراد, وعراد, وعراد علي شيئا ثاني يفضل إرادة علي على إرادته وبهذا المعنى نحن يجب ان نشعر حينما نقف امام حلال او حرام صحيح او باطل حسن او ظلم يجب ان نشعر في برؤيتنا والا علي الذي يقول والذي سمعناه يقول انه لو اعطي الاقاليم السبعه بما تحت على ان يظلم نملة يسلبها جلد شعيرة لما فعل كيف يمكن ان الانسان يكون اني موالل للامام هذا الامام وهو لا يحترم حقوق الناس كيف ممكن الانسان يدعي انه ولي للامام ويرى الامام راجعا من وفاعة السفين وهو يمشي في السوق فيجد امرأة تحمل قربة وتقول الله بيني وبين أبي الحسن وهو خليفة المؤمنين فيكف عندها قائلا لها يا الله ما لك وأبي الحسن تقول إن زوجي كان بالحرب وقد قتل وقد ترك لي اولادا صغارا لا آعل لهم فيحمل الإمام القربة على كثف ويمشي معها وحينما يجد في التاريخ بعض أبحاظه يحاولون أخذ التربة منه يمتنع ويشير إليهم خلي تكريه يا خلي ويحاولون أن يشيروا إلى الإمام يقول الإمام مشيرا إليهم أنه اتركوني معها ثم يذهب مع الامراه إلى البيت فيجد أيتاما فيسرق القربة ويذهب ويشتري تعاما وأداما ويرجع إلى البيت تكلفه المرأة بأن تلعب الأولاد وأن تضرم النار لتدخل الخبز والمرأة تعجل التحين حينما يضرم النار يأخذ وجهه أمام النار ويقول ذك يا أبلهتان يا الحسن هذا جزاء من ضيع هذا النوع من الفكرة هذا النوع من الشعور بالمسؤولية لا شك أن الإنسان إذا كان حاكما على أمة مسؤوليته تدور حول هذه الثائرة الوسيئة ولهذا يقول ولعل على لليماما من على له بالخش لكن إذا كان الإنسان مسؤولا عن دائرة فغيرة وكلكم رعا وكلكم مسؤولا بأيك. لا يحق له أن يتجاهل هذه المسؤولية ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره جائر انتره إلى الارتباع ما آمن بالله واليوم الآخر يعني ينكر الإيمان للشخص الذي لا يشعر بألم جاره بجوع جاره من بات شبعانا وجاره جائد الشخص الذي لا يشعر بهذا الشعور ينكر ايمانا ومش مش مؤمن مش مؤمن بالله ولا باليوم الاخر المسئولية يجب اداؤها اخواني كيف ممكن الانسان الذي يجد عليا يقول الساكت عن الحق شيطان اخرى ويسكت عن الحق ولا ينصر الحق حتى بالإنسان او بقلبه وهذا اضعف الايمان كما وردت الاحاديث فالولاية يعني الاعتراف لأولوية ارادته من ارادتنا يعني السلوك معه الانتجام معه تأييد رسالته لدينه فنرجو ان الله يضالف لنا هذه الايام وان يجعلنا ممن ننصر عليا في رسالته في دينه لا ان نحب ونجعل من حبه سببا للتفرقه والابتعار فهذا ليس حبا لانه ايذاء للمحبوب وصفكم الله جميعا والسلام عليكم